بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة هناك تكملت بعض الكلام في الكلام الشيخ الإسلام تامية قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحنا في أجزاء بس في شفحة 17 ما كناش على نهي الجملة اللي عند شرح ما في شفحة 15 وقد استفادت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مسادد ولا عن من يفعل ذلك ونهى عن اتخاذ قبره عيدا وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم روح ذكرنا معظم هذه الأحاديث قال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسردا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من المش وجزم النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب بتحريم البناء على القبور مطلقا. وكذا صرح ابن قدامى في المغني فقال ولا يلز اتخاذ القبور مساجد قال ابن تيمية رحمه الله هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدن أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسردا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسردا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسردا وطهورا قال ابن القيم ولا تصح الصلاة في هذا المسرد يعني إذا بني على قبر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنت ولعنه من اتخذ القبر مسجدا ولعنه من اتخذ القبر مسراً. الراجع في هذه المسألة التفصيل، لأن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. إذا كان المصلي يقصد تعظيم البقعة بالصلاة عندها لفضيلة القبر فالصلاة باطلة، لأن هذا هو عين ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الصلاة عند القبور لأجله هو تعظيم صاحب القبر تعظيم البقعة أما إذا كان يصلي هناك دون ذلك القصد بل لمروره في وقت الصلاة أو لحضور درس أو نحو ذلك فالصلاة مكروهة تحريمة ولكن تسقط الفريضة وأما إذا كان لا يعلم بوجود القبر ثم علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه أما شبهة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره صلى الله عليه وسلم. فنقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار كانه في المسجد بعد اتساع المسجد. فهذا موضع خاص استثنائي لعدم جواز نقل المسجد وعدم جواز نقل القبر. والحقيقة أن المسجد مبني قبل القبر قطعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى هذا المسجد. ولم يزد المسجد فضيلة بالتوسعة التي أدخلت القبر فيه حتى صار كأنه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 فهي ضعيفة مرسلة لا تترك من اجلها الاحاديث المتفق على صحتها هي من مرسيل الزهري ومراسيل الزهري ضعيفة ان بعض الصحابة اتخذ قبر ابا بصير الذي خرج على المشركين وقطع الطريق عليهم بعد الحديبية مات قبل ان يأتيه كتاب النبي صلى الله عليه, يخدم عليه بعد ان طلب المشركون الغاء هذا الشرط الجائر فاتخذ قبره مزيدا فانقول انها ضعيفه مرسلة لا تترك من اجلها الاحاديث المتفق على صحتها وهي إن صحت لم يكن فيها دلالة لمقصودهم من مشروعيه اتخاذ القبور مساجد لانه صلى الله عليه وسلم لانه ليس فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره وربما يكون من اتخذه مسردا لم يبلغه النهي ما فيش قلق ذات في دي والعبرة أولا بصحة القصة فإذا لم تثبت فلا حجة فيها قال في فتح المجيد قال شيخ الإسلام الثامع وأما بناء المسادد على القبور فقد صرها عامة الطوائف بالنهي عنه يعني يقولون نأسا قال في فتح المجيد أما بناء المسادد على القبور فقد صرها عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرها أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه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 أعتقد فيها أخلا وغيرهما وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه قال وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حدة عليه قال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع, من بدع أهل الطول على الغناء أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة وهو مما لاختلاف فيه قال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم وذكر قاضي خان أنه لا يرسس القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيص والبناء فوق القبر وقد ذكر ابن نجيم في ذلك في شرح الكنز وقال الشافعي رضي الله عنه أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وكلام الشافعي يبين أن المراد كراهة التحريم التكسيس هو البناء بالحجاره الملونه قال الشيخ سليمان بن عبد الله وادزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا وذكر ذلك في شرح مسلم نحوه وقرب ابن قدامه ولا يدوز اتخاذ المسابيد على القبور قال ابن صاحب المغني والكافي وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرز اتخاذ المسابيد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسابد يحذروا ما صنعوا وقد روين ان ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها معلش بقى فوقها مباشرة عندها وقد صرح ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الكبائر ان بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح وان الواجب على ملوك المسلمين وامرائهم وولاتهم ان يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الامام الشافعي قال شيخ الاسلام نتامياء رحمه الله واما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ان البعض ظن ان العلة في ذلك هي مسألة اختلاط التربة بالصديد المتنجس من اجسام الموتى ففرق العتيقة تجوز الجديدة لا تجوز قال انقلبت أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة انقلبت تربتها ألم تنقلب ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لأن بعض يقول يفرش الجادة ويصلي لأجل قضيته النجاة يقول يقول شيخ الإسلام لعموم الاسم وعموم الإله الناس ما مقبرة كل جوار الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام فكلمة المقبرة تطلق على القديمة والعتيقة لو بعيد عن المسجد خلاص لا جابر لا لا مش بعيد سيدي جابر مش بعيد عن المقبرة ده الملاصق للمسجد ملاصق للقب. وقصد المسجد بنية من أجل القبر ومقصود لأجل القبر وعموم العلة وهي خوف التعظيم وخافة الفتنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تتمجس وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة بالمقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسرد فلا يصلى في هذا المسرد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب يعني عند الحنابلة سواء صلى خلف القبر أو أمام القبر لا يجوز الصلاة طالما بني مسرد على القبر عنده بجواره فيه عليه يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مسارد ألا فلا تتخذوا القبور مسارد إني أنهكم عن ذلك رواه مسلم وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مسارد أشد وكذلك إن لم يكن بني عليه مسارد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها يذهب للصلاة بجوار القبر حتى ولو لم يبنى مسجد. يقول فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسردا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسردا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين يعني لو كان المقبرة دي فيها قبر واحد أو قبرين فإنه يمنع منها لأن العلة واحدة ولأن اسمها إيه مقبرة وقال بعض أصحابنا يعني بعض الحنابلة لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة يعني إذا كانت قبر أو قبرين وإنما تحرم الصلاة إذا كانت ثلاثة قبور قول بعض متأخرين من الحنابلة يقول وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر أي ولو كان قبرا واحدا وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر ولا عند قبر إذا عنده تشمل أمامه أو, إيه؟ أو خلفه أو عليه أو عن يمينه أو عن شماله طالما أنه يريد الصراء أو قصد الصلاة عنده فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لتحريم القبر وفنائه ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كانت له حيطان تحدز بينه وبين القبور أم كان مكشوفا قال في الوقت الأسرم قال أحمد يعني قال أحمد إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسرد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. والصحيح أنه يصلى على الجنائز ولو كان بلا حاجز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر صلاة الجنازة. يقول وذكر حديث أبي مرشد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور في رواية إلى القبور. فقال اسناده جيد. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق فتبين أن العلماء رحمهم الله بينوا أن إلا النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعين نقل هنا عن كل المذاهب الأربعة في النهي عن التفادق المسيح وقد حدث بعد, بعد الأئمة الذين اعتدوا بقولهم أناس كثر في أبواب العلم اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة لانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة السبيل والوقف يعني يقول اللي هي من مملوكة للإنسان يجوز من يبني فيها طبعا النهي, النهي عام ويقول والنهي عن الصلاة فيها لتندوسها بصديد الموت وهذا كله باطل من وجوه منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب يخصص بلا دليل منها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغريض عليه أنه يبني على شيء مسبل ولا غير مسبل سبيل ولا غير سبيل فين ماذا يقتضي اللعن في ذلك وما المانع أن يقول من صلى في بقعة النجيسة فعليه لعنة الله ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لإلا وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة وهذا بالقطع باطل عقلا وشرعا لا يلزم عليه ويلزم عليه ويلزم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ وهذا من أبطل الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق, قدر فوق قدرة كل أحد فإذا بطل اللازم بطل الملزوم ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديدين الشديدان إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مسارد وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم بي وصالحيهم فلو كانت هذه العلة فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أبسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم فضلا أنهم طاهرين أحياء وامواتا بل الظاهر أن المؤمن اصلا لا يندس بالموت كل مسلم يقول فإذا كان النهي عن اتخاذ المسادد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة هي ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبين المحجة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا يهتدل أولئنا هدان الله انتهى من فتح المجيد صفحة 24 ذا كان لم نقرأه على التفصيل كنا قد توقفنا عند بداية روايات حديث الأعمى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يقول أن يدعو فيقول اللهم اني أسألك واتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد يا رسول الله اني اتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه في وروى النسائي نحو هذا الدعاء وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال فادعه فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه إن توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفع فيه قالت هذه هذا حديث حسن صحيح هذا حديث تدل على أن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية الأولا تركه الأفضل تركه لأنه قال إن شئت صبرت فهو خير لك ويجوز أن يطلب الدعاء في الأمر الدنيوي وهو هنا رد البصر لتقضى. لتقضى إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى والدليل واضح من هذه الروايات على أنه شفاعه، حيث قال فشفعه في إذن النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يدعو بد أن يكون قد دعا فهذا توسل وتوجه بمحمد صلى الله عليه وسلم أي بدعائه وشفاعته ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفضه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادوى الله أن يكشف لي عن بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري اللهم فشفعه شف فيه قال فرجع وقد كشف له عن بصره وروى الإمام أحمد وقال الإمام أحمد في مصنبي حدثنا روح قال حدثنا شعب عن عمير بن يزيد الخطمي المدني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادعو الله لي فأمره أن يتوضأ أن يصلي ركعتين وصلاة الركعتين هذه التي استدل بها العلماء على مشروع صلاة الحاجة ولكن الجزء الثاني من الحديث لا يمكن الاقتداء به فيه لأنه لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أما بضوء الصلاة فيمكن الاقتداء بلا نزاع ولذلك يشرع لمن أراد أن يدعو أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بما أراد من قضاء حاجته لكن بما ورد به الدليل قال فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه شفعني فيه اقبل شفاعتي فيه شفاع هنا شفاع خاصة بمعنى كأنه يقول يا ربي اقبل دعاءه اجعل محمدا مستجاب هذه الدعوة صحيح صحيح. ولذلك كان شفاعة منه في النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحقيقة نفسه. فصح أن يقول شفعني فيه وشفعه فيه شفعه فيه اقبل شفاعته فيه اقبل دعاءه لي وأما شفعني فيه اجعله يا رب مستجاب الدعوة هذا مش محتاج بس هو يفعل امرا مشروعا وهو في الحقيقة المحتاج إلى ذلك. نعم الدعاء بالأمر الدنيوي من جنس طلب الرقية. قال ففعل الرجل فبرئ. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله تعالى في الدعاء. فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا. وهذا يحتد به. من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه بعد موته وفي مغيبه حتى ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم وممن يقول بهذا ابن قدامه مثلا حيث نقل في المناسك في كتاب المغني دعاء فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم آه لا منفعش في ناس بيقولوا كده لكن الحديث ده ما يدلش على كده ممن يقول بذلك عامة الشفائية الغزالي وغيره يقولون ذلك وينقلون دعاء قصة العدبي مع الرجل الاعرابي ايه دي جاية جاية الحديث اللي احنا فيه ده صحيح حديث الاعمى لا شك في صحته ابن الزمية بصحاحه والترمذي قد صححه ها صحيح كلهم روايات هو نفس الحديث. كل الثلاثة دول هما نفس الحديث اللي فات. رواية الترمذي ورواه النسائي ورواه الإمام أحمد. ما كلهم حاجة واحدة. يا عم إزاي ما هو رمولة هو؟ مش بقول رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبياقف الدلائل والحاكم والطبراني. كل دول إيه ما هم أدري روايات مختلفة بعد الحديث. إزاي مش محقق بقى؟ صاحب الشيخ الرباني نعم. كتاب التوسل. الناس دي معنا بعض العلماء متاخرين بيجوز أن يتوسل بذات النبي، من يتوسل بذاته. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الاقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم. هذا حديث ضعيف. حياتي خير لكم وما تي خير لكم هذا حديث ضعيف. يبقى عندنا هنا بنقول إن كلمة أتوجه أسألك وأتوجه إليك بنبيك أسألك بنبيك إيه تحتمل معنيين تحتمل امرين الأمر الأول أنه بمعنى الإقسام به على الله أنه بيقسم به بي أسألك به يعني بالبقى دي يعني بقى القسم يقول بالنبي يا رب تفعل كذا أقسم عليك يا رب بالنبي أن تفعل كذا وده قسم به بمخلوق هذا أشد في النهي لأن هذا قسم بإيه؟ بمخلوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت فشمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو بيتكلم كمسألة فيها خلاف من الناس من قال ذلك نعم إن عند الحنابلة رواية بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده ولزوم الكفرة فيه وهو قول باطل وهو قول باطل فبعض الحنابلة بيجوز التوسل به بناء على الرواية بإنقاد الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ويجعل أسألك بفلان أسألك بالنبي يبقى حالف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو معنى ثاني أنه يسألون الله بذاته أنهم سألوا الله بذاته من كسبب زي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. فما تقوله أسألك بالرحم الذي بيني وبينك أي بسبب الرحم التي بيني وبينك ما أنت مش بتقسم عليه بالرحم وإنما تسأله بالرحم أي بسبب ليه الرحم أسألك بأني قد أحسنت إليك قبل ذلك ممكن تسأله بالإحتان السابق بسبب الإحسان يعني ده أنا عملت فيك قول ذلك معروفا فاصنع في أنت ده سؤال بسبب غير إيه؟ إقسام فبيقول إن هنا فيها محتمل حاجتين الاولانيه حيبطلها من داب ان هذا قسم بمخلوق والثانيه حيبطلها اللي هي ان السبب نقول له ايه علاقه ذات النبي صلى الله عليه وسلم بالسببيه بان تقضى حاجتك الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته كريمة ايه العلاقه بين كرامه ذاته وبين قضاء حاجتك اللي ينفع يكون سبب هو ايه دعاؤه يا رب الرسول دعائي فاستجب لي دعوتي بقى لها وجه مش كده الرسول ذاته كريم فاستجب دعوتي. أنت ليس هناك تعلق ليس هناك سببية في هذا المعنى من جات المعنى لو كانت قسم تبقى شدها نهيا لأن هذا من الشرك ماشي ولو نقل عن بعض العلماء إلا أنها رواية ضعيفة وباطلة من جهة الدليل ماشي تاني حاجة السببية السببية لابد أن يكون هناك مقتضى لكون هذا الشيء سببا فنحن منقول الرحم مقتضيه لاجاء لطلب لقضاء الايه من لما يكون سبب ان بيني وبينك رحم ده قريبك ماشي كده كونه يكون دعاه سبب يقول ان يسال الله ان يقبل دعاء فلان فلان دعالي يا رب فاقبل دعاه فيه يبقى ده سبب ايه يقتضي ان اجابه الدعاء زي قول عمر وان انا توسر عليك بعم نبيك أما إن فلان له منزلة عند الله جاه عند الله إيه العلاقة بين دي وبين إجابة إيه الدعاء اللي له علاقة يقول يا رب أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك له منزلة عظيمة وأنا أحبه وأنا أتبعه فقري حاجتي فلو ألأتوده إليك بنبيك يعني بحبي لنبيك يبقى تنفع باتباعي لنبيك بتصديقي لنبيك يبقى كلام صحيح لكن كلمة أتوجه إليك بذات نبيك بحق نبيك بجانبه هو ربي النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله ولو منزل كريمة عند الله وذاته كريمة وشريفة صلى الله عليه وسلم ولكن ما العلاقة بين ذاتي وبين إجابة حاجتك أنت عشان تقول لي سببية لابد أن يكون هناك دليل على هذه الايه السببية فبيقول ظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه. يبقى إحنا إيه عشان نكون متوسلين بالرسول صلى الله عليه وسلم توسل صحيح لابد أن هو إما يكون داعينا يا إما إن نحن نكون أصعنا فنبتول بضاعتنا له وحبنا له ومتابعتنا له. يقول فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعوا الجميع وعندهم توسل به وسواء أطاؤوه أم لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيجوز أنه هو دلوقتي واحد أعمى يعمل كده. ويقول او واحد مريض يعمل كده ويقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة اني اتوجه بك الى ربي في خضائي حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه حنقول يعني بيجعل ده اي واحد زمننا او من بعد زمن النبي عليه السلام زي هذا الاعمى حنقول ده كلام باطل لان هذا الاعمى قد ايه قد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وانت لم يدعو لكي بقى ازاي تقول شفعه فيه وشفعني فيه ماشي كده ازاي تتوسل به بذاته وهو قد توسل بدعائه يقول <تصفيق> نعم يقول كما اذك لهما متوسر به عندهم ويظنون ان كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الاعمى وان ما امر به الاعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعا وقادرًا باطل شرعا لعدم ورود الدليل على مشروعية ذلك لان انت بتحتج على جواز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث ورد في دعاء الرسول وليس في ايه؟ في ذات الرسول الحديث ده اللي هو حديث الاعمى قال بل ايه هل شفعه الشفاعة طلب ماذا؟ مزدوج فاذا ما عندكش دليل على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وباطل قدرا لأن كثيرا من العمياني والمرضى وغيرهم من أصحاب الحاجات يدعون بمثل هذا الدعاء ويقولوا يا رب بحق إجاه النبي ويقولوا نتوجه إليك بنبيك زي ما أنت قلت لهم ده مشروع والمتأخرين من أصحاب المذاهب قالوا لهم ده مشروع فعملوا كذا ولا يتحقق لهم ما تحقق للأعمى عشان كذا يقول باطل قدرا إن ده مش كل أعمى ده إذا لو كان كذا كان يبقى مؤجزة للنبي عثمان إن كل العميان يشفى ويرده فهذا الكلام يدل على عدم مساواة هذا الدعاء الذي دعا به الأعمى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بمن دعا به بعد وفاته ولم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل شرعا هذه التسوية باطلة شرعا وباطلة قدرا يقول ومن الناس من يقول هذه قضية عين وقعتين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها ايه اللي هيكون مماثل لها في الحاله دي انك تروح لواحد صالح من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ايه ادعوا الله لي وتقول اللهم اني اتوسل اليك به بفلان تقصد به زي ما عمر رضي الله عنه لما ايه عباس قال, قال له ادعو وقال اللهم اننا نتوسل اليك بعم نبيك هذه الواقعه المشابهة بنقول اذا حكم عشان كلمه واقعه عين يعني اذا يثبت الحكم في نظائرها الاصل في وقاء الاعيان صح عمر افضل من العباس نعم بنقول الاستفادة من وقاء الاعيان وقعت عين وقع حصلت ليس فيها لفظ عام هل يمكن ان تعمم الى غيرها هنقول ايه تفصيل الموضوع ده لابد عشان تعمم الى غيرها تكون نظيرة لها في العلة اللي هي مناطل ايه يعني ايه مناطل حكم ما يقلق عليه الحكم علة الحكم لكن ما تجعلش واقعة العين تعمم من غير عموم العلة المناطل, لا. المناطل عنها علة الحكم اه. ايه علة ان الراجل الاعمى ده سوفي. حقيقة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ السبب هو ربنا شفاه باستجابة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا هذا الذي تجعله يمكن أن يقص عليه من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن استحيقا أن عدم الخصوصية في طلب الدعاء من من الصالحين ليس خاصا بالأنبياء فنقول من دعا له الصالحون كذلك نقول إذا حكم الشرع في واقعة معينة لشخص معين بحكم دون ان يستعمل الصيغ الدالة على العموم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ائت الميضاه وتوضا وقل هذا الدعاء ما قالش للناس كل من له حاجة فليأتي المضاء وليقل اللهم اني اتوجه اليك ايه بنبي يبقى هنا الواقع دي ليس فيها لفظ ايه لفظ عام فبنقول اذا لم يستعمل الصيغ الدالة على العموم لم يثبت هذا الحكم الخاص لكل احد وانما يثبت بالقياس في القضايا المتفقة مع هذه الواقعه في علة الحكم والوصف المؤثر الذي عهد من الشرع تعليق الأحكام عليه يعني كانت مناط الايه الحكم بيقول بيقول مناط الحكم ايه مناط الحكم اللي هي العلة والوصف المؤثر اللي في الواقعه دي اللي عهد من الشرع تعليق الأحكام عليه يعني هنقول مثلا الشرع عهد عليه اتعرفنا منه انه بيعلق الحكم على ان الراجل ده كان لابس قميص ولا لابس ايزار لا مش كده ان الراجل ده كان اعرابي ولا انصاري ولا مهاجري الشرع ما فرقش بين الناس الحاجات دي مش كده لكن عهد انه بالتأكيد فرق بين دعاء الرسول بين من دعا له وبين من إيه؟ من لم يدع له فرق بينهم مش كده وما يمكن ان يلحق فيه غير الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الدعاء ان نطلب الدعاء من الصالحين لان الرسول جوز لنا ان ندعو من ايه من الصالحين فعشان كده بنقول ان الحكم ده مش ه يعلق على يطلق الامر عموما انه كل احد يفعل ذلك بل لابد ان نبحث عن الوصف المؤثر الذي يقهد من الشرع تعليق الحكم عليه ونقول بتعادية هذا الوصف الموجود في غيره يبقى في الواقع في وقائع الاخرى كذلك أما أن نعمم تعميم مطلق بدون الرجوع للأوصاف المؤثرة فلا يلز وأما ما لا يشترك معها في هذه العلة بل يخالفها فلا يثبت هذا الحكم فيها حديث الأعمى واقعة عين لا يثبت بها حكم لا يثبت بها حكم مشروعية التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدعائه وشفاعته فيما يخالفها من الوقائع التي لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها ولم يشفع فيه يعني واحد الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعالوش ولا شفع فيه أقمةÉпрك結果 أنت قول اللهم شفعه فيه وشفعني فيه يبقى يقول له أن الحديث ورد في الأعمى أنه قل له قول كده فأقمة قول كده زي زيها ما ينفعش أقوله قول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أتوجه إليك بنبيك يعني بذاته مهرة هل... أنت متوجه انت... الأعمى توجه بدعاء الرسول وانت متوجهتش بدعاء الرسول فانت ازاي هتقول شفعه فيي وشفعني فيه وازاي هتقول اتوجه اليك بنبيك تقصد بذاته او بجاهه او بحقه بل انما يثبت حكم المشروعية فيما يماثلها ويشترك معها في مناطر حكم وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفعته فكل من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه يشرع له التوسل بدعائه فيقول في دعائه اتوجه اليك بنبيك أو أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم والفرق ثابت بين من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له شرعا في مشروعية التوسل بدعائه دون التوسل بذاته وقدرا وخلقا لأنه معلوم أن ليس كل أعمى ومبتلى ومريض يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم وإن كان غير مشروع فيرد عليه بصره أو يشفى من مرضه بخلاف الأعمى صاحب القصة وغيره ممن دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوته لهم هذه معنى كلام الشيخ الإسلام اللي يقول ومن الناس من يقول دول, دول أهل الحق في المسألة هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها والفرق ثابت شرعا وقادرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له فلا يجوز أن يجعل أحدهما, أحدهما كالآخر هذا الاعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه في فعلم, فعلم أنه شفيع فيه ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال ادعو لي فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعوه أيضا لنفسه ويقول في دعائه اللهم فشفع فيه فدل على أن معنى قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر اللهم انا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا فالحديثان معناهما واحد فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا منه فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة لم يعدل عن هذا التوسل؟ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن هو ليس, هو ليس مثله وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأعمى بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى بل العميان في كل زمان لأن هو ذات الرسول موجودة وجاهه موجود وجاهه لا يزول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 وما لا يشرع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت ضرورة ومخمصه وجد يطلبون تفريج القربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن يلفع عدولهم عن هذا دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه ما سألوه هو بمين بالعباس دون ما تركوه وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بذاته أقول قول هذا باستغفال ها ما يبقاش الجه بقى هيقول الجه إزاي وهو الجه المنزلة هيقول أنا يقول اللهم يتواجه إليك بحبي لنبيك عشان الاحسن أرحب أرحب أرحب يودي. يودي. صح صح